المانو البنون نجينا طول حياه في الدنيا وان بكيت قوم اناس خيرون ஸஃபாவாவா ஹர் வன் அமலா வாயோமன் உஸைருத் وحشرناهم فلن نعذر منهم أحدا واعرضوا على ربك صفا لقد يئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم ووضع الكتاب فتاوى المجلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ர <muchas>